صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمِينَ واتل عليهم نباء إبراهيم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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون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 والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين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 لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفة الجنة للمتقين وبرزفة الجحيم للغاوين